أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلتناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم كذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد متناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك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 قال فبما أظني لا لهم صراطك المستقيم ثم لآتي ثم لآتي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائرهم, وعن أيمانهم وعن شمائرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وَخُذُ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لِمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنْ حَيْثُ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا عنهما من وَقَالَ ما نهاكما ربكما. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطبقا يخصفان عليهما من ورط الجنة وناداهما ربهما أَلَمْ أنهكما عن تلكما تِلْكُمَا واقل لكما وقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بويكم من الجنة ينزع عنهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيبه من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادباركوا فيها جميعا حتى اذا ادباركوا فيها جميعا قالت اخراهم باولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ تلقى اصحابي قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين و لا اصحاب الاعراف رجال يعرفونهم بسماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم و كنتم تستكبرون الذين اقسمتم لا ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افضوا علينا من الماء ان علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا من الحياة الدنيا فاليوم ننساهم اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا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 ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامه له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا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 فكلبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عبيد وإلى عاد عادن هودا قال يا قوم يا الله ما لكم من إله غيره قوم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 أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إِذْ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بَسْطَةً فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون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 سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فأنجلنا هو الذين معه برحمه منا وقضعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو تعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افتوينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وَأَنْتَ خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قَوْمِهِ إن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 من نبي إلا أقلنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قدم مس آباءنا الضراء والسراء فأقلناهم بغتة وهم لا يشعرون ويو أَهْلَ أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا بِمَا بما كانوا يكتبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أَوَامِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ يَأْتِيهِمْ بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَهْدِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ وَأَضْنَيْنَاهُمْ أَلَوْ نَشَاءُ وَأَضْنَيْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَقَضَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ولكن القران قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات, جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يقبل الله على قلوب الكافرين وما وجدنا وَجَدْنَا من عهد وإن وجدنا أثرهم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى العون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفتدين وقال موسى يا العون إني رسول من رب العالمين حقيق على على الله إلا الحق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 قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم, يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاءت سحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موتى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فَلَمَّا الْتَقَوْا أَعْيُنَ النَّاسِ الناس وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ ما فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَعْمَلُونَ لِنُفْنِيهِنَّ لِفَوْنٍ قَالُوا ابْعَثُوا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمسر مكرتموه بالمدينة لتخرجوا منها أهلها فتوا فتعلمون لنقطعن أيديكم وأردلكم من خلاف ثم لنطلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صدرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفتدوا في الأرض ويذرة وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قادرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يولثها من يشاء من عباده والعاطبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك كشفت عنا الرجز لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم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 إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطر ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ انجيناكم من آل فذعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم نيقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكرامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء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 ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القاتلين ولما رجع موسى الى قومه ربان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يدره اليه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 ان الذين اتخذوا العجز سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المبتلين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم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 فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزَّكَاةَ والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة وَالْإِنْجِيلِ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 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وتلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عَشْرَةَ أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن الضب عصاك الحجر فانبجست ثَمَّ وَجَسَّسْنَا مِنْ مُوسَى عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ مَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قيل لهم اسكنوا هذه الْقَرْيَةَ وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حِطَّةٌ وادخلوا الباب سجدا وَقُولُوا حِطَّةٌ وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سَنَزِيدُ المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم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 شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبر وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون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 قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والارض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك تأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا مَا ما شاء الله ولو كنت أعلم الْغَيْبَ الغيب مِنَ الْغَيْرِ من الخير وما مسني السوء إن إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ نذير وبشير لقوم يؤمنون نَفْسٍ وَاحِدَةٍ خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فَلَمَّا تَغَشَّى عَمِلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يخلقون، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ ينصرون. وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ألهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها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 وَإِن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِنَّهُ سميع عليم إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَا لَا يَقْصُرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِيَايَةٍ قَالُوا لَوْلَجْتَ بَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن ربي